إن كل الشبهات التي تثار حول ديننا ليس حول المرأة فحسب يمكن إجمال الجواب عليها في نقاط فكل شبهات تتعلق بالتشريعات بالصلوات تتعلق بالتشريعات بالأحكام بالآداب بما يخص الرجل بما يخص المرأة وإن خالفت عقولنا ولا أخلاها تخالف عقولنا لكن لو فرض أن عقلنا قصر عن فأم الحكمة منها فإننا نقول لله ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بهذا تندفع كل الشبهات المتعلقة بالتشريعات